وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا له مهددون فلما كشفنا عنهم العذاب إذاهم ينكثون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 لولا القى عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه ان غم كانوا قوما فاسقين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 ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون